Bismillahirrahmanirrahim. Kaf Ha Ya Ain Sad. Waqiru rahmatiy rabbika 'abduhu nidaan khafiyya. قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا وانني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا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 قال رب أن يكون لي غلام وكانت مرأة عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيق قال كذلك قال ربك هو علي هين و قد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا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 Ya Yahiya, kuazil Kitab biquatil, wa atainahul hukm sabiyya, wa hanaanil dadna, wazakatul, wa kana taqiyah, wabarran bivalidayhi, walam yakin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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلام زكي قالت أننا يكون لي غلام ولم يمسني بشو ولم أك بغية قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله أيَّةٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَتَبَذَّتْ بِهِ مَا كَانَ وَقَصِيًّا فَأَجَابَ أَهلَ المَخَاضِ إِلَى جِذْعٍ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 وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِّيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا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 يا اختا هارون ما كان ابوك راسوا و ما كانت امك بضيه فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال اني عبد الله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 من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجت بينا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 أَمَّنَ لَنَنزِعَ عَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِعْتِيَ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِّيَ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا قَضِيًّا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مما رد افر ايت الذي كفر باياتنا وقال لاعتين ما لو و ولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا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 أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا